الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتينا نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا وَنُوحًا هَذَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نُشِيْعُ الْمُصْطَفِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى مَعِ الْوَدِ يَسْعَوْنَ ثَغُوطا وَكُلًا فَضَّلنا عَلَى الْعَادِمِ وَمِنْ آذَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِه جِئْتَ رَبَّنَا وَغَدَيْنَا هُمْ إِذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَو أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عنهم 119. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد جَنَّبْنَا بِهِ قَوْمًا لَّنْ تُصِيبَهَا بِكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فسبُه دَاهُم قُل لَّا أَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ بُوِّئَ قرآن